على وعلى آلم وصحفة ومن على إلى من نشره بإذن الله عز وجل في كتاب في شرح كتاب الفرح الميسري والمتقرر في هذه الدوره أن نشرح كتاب تقارط كتاب تقارطي يتناول من فصول كتاب تقارطي يتناول عشرات أبواب نشره بإذن الله عز وجل في المقدمة الكبيرية ثم نفله في الباب الأول على الطريقة Gracias. وقد يورد الفقه على الاحكام من السنه مصادر واستاذ طرق الاساسيه قال المصنف حفظه الله اولا معنا الفقه لغه ومصطلح بدا بتعريف نفسه انك ستدرس ازاله التي ستدرس لغة العربي لغة العربي والاستفهام. يعني في العربي والاستفهام عند العرب. فقال فتح في اللغه هو الاستفهام. سمعنا سب عند العرب مطلق الاستفهام. مطلق الفن هذا المعنى. ليه؟ هذا المعنى اللغة. وغالباً تجدون المعنى اللغوي يكون أشد من المعنى الاصطلاحي او الشرعي. فإنك تعرفها من جهتين من جهة جهتي تسميتها او معناها عند العرب يعني في لسان العرب والجهه الثانيه من جهه الاصطلاح والاصطلاح معناه اتفاق يعني في عرفة أهل التي نسميها الاصطلاح لايه؟ الإصطلاح شرعية يعني عند الشارع إن كانت المسألة أو ان كان حبه أو الاصطلاح الذي نعرفه استعمله الشارع استعمله الشارع الشرع المشارع يعني اسم فادي في المعدة الشام والمشارع والمشرق امام الله والرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو ناطق ومبين وموضح للتشريع موضح للتشريع فنقول انه مقتضى يعني مشرح اذا النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ايه اللي معان المصطلح استعمله الله ورسوله في معنى معين إلا ان كان قد استعمله في معنى معين واوضح لي الان حتى نطلع على المقصود ان كان استعمله في سياق معين اذا اطلق فالمراد منه ما اراده الشارع اضرب لك مثال يؤكد الموضوع كلمة الوضوء. الوضوء دي في اللغة ما يعني ايه? صح? الوضوء في اللغة يأخذه من الوضاء. يعني من النظافة. ومن الطهار. ده معني في اللغة. في, في لغة العرب. الشارع استعمل لفظه الوضوء هذه في معنى خاص ولا استعملها ولا فت. استعمل. الشارع ترصت لها مواصفات معينة ولم استعلم لها فاستعمل فمغض الكلمة من معناها النظر ووضع لها حدوداً عندما فصارت كلمة النظر لما الشارع يقول مشارع يعني يقول لك توضق تبضب أو توضب لما هو يقصد تغسل زين ولا يقصد اصطلح الشارع معروف وهو قصد اعطاء مخصوصه في صفه مخصوصه في اوقاته الى يقصد المعنى الايه الشارع هو اصطلح لماذا لانه جعل لهذا الاصطلاح معنى الشارع بها نستفيد بها جدا عند الترجمة لان لما لي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم توقع في دخول البيت ولا تطهر الا من يقول لك إذا لو مبسوط يعني سنتين تقول لا بل الاصل ان الوضوء قد اتق اشترك ذكر هذه النقطة في حكم من الاحكام او احملها على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي الشرسة. بفهم ليه؟ تنك تنك. عندنا الحقاب الثلاثة حقيقة اللغوية يوم تسمي لي الاصطلاح يعني ايه الاصطلاح اصطلح القوم اي اتفقوا اصطلح القوم يعني اتفقوا فالاصطلاح معناه الاتفاق اتفاق ايه اتفاق طائفه مخصوصه على شيء معين الطائفه المخصوصه دي ممكن يكون فوقها فايستقرح يعني يتفق على تعريف معين للفقر يبقى نقول تعريف الفقر اصطلاحا ما عند مين الفقهاء ولا انتوا ايه عند الفقهاء صح لأنهم اهل الفقه ومعنى ايه الفقه ان اقول مثلا المعنى الشرعي لحقيقه شرعيه الحقيقه الشرعيه دي معنى المشرع جاء بلفظه او معنى اصطلاحا كان معروفا عند اللغه و اعداد اللغه عند, عند العرب واستعمله في شيء مخصوص زي اللغه زي الصلاه اصلاه عليه اه الدعاء سلفت الدعاء سلفت ده معرفه سنه عرض الدعاء طيب لما ولا الشارع استعمل اللفظه دي لفظه الصلاه فاخرجها من معناها اللغوي لمعنى خاص وهي عباده معقوده تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هي الصلاه اللي استعملها الشارع في الحاله دي ولا لا استعملها يبقى الشارع لما يجي يقول لك ربنا يامرك واستغفر هو تحمله على المعنى الموجود عند العرب. اللي هو المعنى العام ولا المعنى هو اللي شا لا يستعرف فيه. المعنى الخاص. يبقى اذا طال الله معزم على زي اللغاقين ما كنتش يعني هدعوا منك. ايه تحملها على المعنى اللغوي لو كان في مسألة الهو من الهوم الهبل هناك على المعنى له معنى ليه ليه؟ قال من المناخن. ليه ده هو مصد اغسل يديك من هارسه ما فيها قال من ولا توتى من الهوم لو كان يصل المعنى المعنى الكثير يعني بدي تغسل إيه منه بدي تغسل إيه منه تتنظر من هذا ولا تتنظر من هذا ثم على أصل سأقول أصل عندك في الترجيف أصل عندك في الترجيف إذا كان لفظه قد استعمله الشارع الشارع استعمله في عبادة معينة إذا قد الشارع فإنك تحمله عليه على العبادة معينة يبقى الأصل إذا طالت إيه الله قصصت مذكورة في كتاب الله عز وجل. إن تحمل على المعنى اللغوي لو في قرينه تدل على قصد المعنى اللغوي. لو في قرينه يعني حديث او أثر يصرخ. خلاص يا أخوانا هنا, هنا خرج لنا الفتح عرف لنا الفتحها في لسان العرب مطلوب الفتح. الفتح. ودل على ذلك بطور قال ويشوعي شهيري. ما نفهم كثيراً بما تقولي. وفي الاصطياء يعني ايه في الاصطياء? اصطلح, أصطلح عن طيفة. يعني تفق عليه الفقهاء. صح? صح يعني ايه الفقهاء. تماما. قال العلم بالاحكام الشرعية. يعني انا نشعزين نستطيع هذا يعني بسولي. يعني هذا تعريف يستعجب بسولي زي انا نشعزين نستطيع زي يعني غاية. درست هذا الجزء أن يكون بشيء من الإجاز والإتصال تستلس بصورة أكواب القواعد المعينة ومع ذلك، فإننا سنعتني حالة وخيفنا في المسائل سنعتني بالإذن الله عز وجل بتطبيق القواعد الرسولية على المسائل الصغرية الأولى بإذن الله عز وجل مع الإجاز والإتصال قال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسلة العملية يعني متعلقة بأفعال العداد. العملية يعني متعلقة بالأفعال. بأفعال العداد. قول اللي سنفعل فنف. فنف. صح? فنف. مش هنحبه. اذا نطلق في في, في قولنا العب والنحكام الشرعية هل العداد الأفعال، أقول الأفعال،, الأفعال المتعلقة بالافعال يدخل فيها فترة لن يدخل يدخل، لأن قول اللسان فعل لأن قول اللسان فعل المتعلقة بالعملية يعني متعلقة بأفعال العبادة من نهاية العبادات والمعاملات والعلاقات المسانية كما سيؤيد إن شاء الله عز وجل تصدف هم العلم بالأحكام الشرعيه العمليه العمليه الاخوى يعني هي التفصيليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه عندنا ادله تفصيليه وادله اجماليه الاجماليه هي الطواع الاصوليه عباره عن طواع لكن التفصيليه هي المسائل الفرعيه هي مسائل ايه المكتسبة من أهلتها التفصيلية وقد يُضغط الفقه على الأحكام نفسها طيب كم؟ الحم إخوة معنى الحم في الإصطلاح الخصولي هو خطار الشائع المتعلق لأفعال المكلفين الحم المؤولة العلم للأحكام الأحكام جمعية حم الشرعي. العلم من احكام الشرعي. ما هو التعليف من المشروعين؟ الفم الشرعي هو خطاب الله. المتعلم بافعال المكلفين. المكلفين هو بي. اه? تمام المكلفين هو اه? هو ما التكليف. المتعلم بافعال المكلفين. بالاختضاعي او بالتخيري او بالغطرة. الاختضاع يعني بالله يعني ايه؟ الضلطة يبقى أبقولي الحكم الشرعي. معنى ايه؟ يعني ايه الحكم الشارعي؟ يقولك الحكم الشرعي هو خطاب الله دفعاً لا تفعل. اسمه ايه؟ خطابه الله الله الله فقط وهو الله هو رسوله الله ورسوله رسوله لأن الوحية لأن السنة وحي <سؤال> السنه فلما واحد يقول لك بدا يقول خطاب الله وخطاب الشارع عشان الشارع يرخي فيه الله ورسوله اقول له حتى لو قلنا خطاب الله فان النبي صلى الله عليه وسلم تاتيه السنه بوحي من الله فارجع السنه اليه من الوحي تمام يبقى خطاب الله المتعلم بافعال المكلفين الخطاب اللي يقولك افعل ولا تفعل المتعلق بايه بأفعال المكلفين بالاقتضاء للغايه يعني الطلب الطلب ده اما يكون طلب فعل يعني يقولك افعل كذا واما ان يكون طلب اني تعمل طلب فعل وطلب تفضل ماشي, ماشي, ماشي. المستحب وقال طارق ان يكون لازما وهو الحرام واما ان يكون غير جازم وهو المكروه يبقى كلمه الالتزام ده فيها الايه الاحكام التكليفيه كام الى اربعه بالالتزام او التخيير اللي بنعطوه ملك التخيير مش ده ضد الاحكام التكليفيه لان في طلب فعلي ولا طلب طرق أحكام الوضعية. يعني احكام الوضعيه هي علامات وضعها الشارع تدل على احكامها. زي مثلا زوال الشمس. اذا زادت الشمس فهي علامة على وضع. ابن الشارع. اصحص على وضع عليك عباده هي هي الضوء. صح? وضع الضوء. ازا زادت الشمس. طيب. غروب الشمس علامة مصادر الفهم الأساسية: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس. إذا مصادر السنة الأساسية أي التي تحتاج بها وتستدل بها، التي تبحث عنها وتستدل بها. إما يكون القرآن عقلاً، أو أن يكون من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قدم الكتاب ثم السنة لأن السنة تعود إلى الكتاب ثم الإجماع لأن الإجماع يعتمد فيه على دلالات الكتاب والسنة ثم القياس لأن القياس وقياس فارع على أصل الوجود عندك الفرع بيقص على الأصل في فيه نص لأفناش مجعوره ليه؟ ليه؟ الكتاب والسنة تمام. بعضهم في الاجماع يقول لك ان نبدا بالاجماع يبقى اقول. بساط الحكم الاساسيه او الاجماع طب ليه الكتاب السني يقول لك ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ الاجماع نفسه لا ينسخ ولا ينسخ لكنه يدل على الناس لكن القران ينسخ ولا ينسخ ينسخ قرانه بالقران والقرآن قران ينسخ كذلك السنة والسنة بزمسك بالسنه والسنه تنسبه بالسنه وتنسبه بالقران لكن الاظهر الأرجح هو هذا الترطيب الذي ذكره بالقرآن والسنه والاجماع والقياس دي المصادر تعتمد في استزلامك على الاحكام الشرعيه يبقى احنا نتعلم انه لا حب الا بالدليل صفا له لا حكم عندنا بدليل إن الحكم ده إحنا قلنا عارفناك الحكم الشرعي عشان نضل متفق متفق ممتاز قلنا إيه هو الحكم الشرعي خطاب خطاب الله يبقى لازم يكون عندك في المسألة خطاب من الله طيب قبول المجتهد حجج لا لا, لا. قبول What's okay. <laughs> up, إن رب العالمين بتورط على رب العالمين في خلاف لما بين حرام أو حلال أو مطلوب إن فعل كذا نخليها مستحب دي حكم تكليف والحكم لا من ايه من حاكم فهل حكم الحاكم بهذا الحكم يعني في عندك نص لا ما فيش ما فيش مستحب تراص العلماء قالوا انه مستحب لا ما دليل العلماء لابد لا بد من الدليل ولذلك يقول ينبغي لطالب العلم ان يتخلص من قيود التقليد ما ينفعش مخلق وغبض عينيه؟ اللي يسحبه يمشي معاً ما ينفعش، ما ينفعش ليس هذا طريق السلسل ألخى أثري، أثري يعني يعني تحتز بالكتاب والسنة إذا حكم لك احد بحكم قل لهم الدليل يقول لك ده العلم قال نعم و... العلم فلان راسم لكن ما دليل العالم الفلاني ده نفتوى طالب العمي فلا يحتاج إلى هذا العم مقلد عمي مقلد وحتى الحديث التطليد به جدا لأن المقلد لا يجوز له أن يحكم من حيث المقلد وتدعو الناس إلى من تقلده أو تقلد وتدعو الناس إلى الحكم مثل علم الدين من شيخ إذا انت مقلد إذا أنت عارف شو هو من فكيف هذيك تدعو الناس زي فانتبه مش طرق يبقى عندنا مصادر ما ينفعش نحن كده بهذه المصادر كتاب سلزة اجمع قياس والقياس مغفون فون فيها بطفق دلالات الألفاظ دلالات الألفاظ اللي يزول لحن كتابه السلزة ما كأعتبر مصدر لكن كتابه من ضمن دلالة الألفاظ اه اه اه انا موضوع من من على نحو اعامل وشامل هذه أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضحانات وغيرها مما يحصل به تنظيم وعلاقات الناس بعضهم مع بعض وهذه الأحكام يمكن خصرها فيما يلي أحكام الأسرة الهبئة تكوينها إلى نهايتها وتشمل أحكام العارف هذا الفطر والعقل وبه يثني صلاح القلب المكلف وصحه عبادته واستقام سلوكه صلاح وصحه واستقام سلوكه واذا صلح العبد واذا اسرف العبد واذا اسرف العبد صلح المجتمع وصارت النتيجه في الدنيا السعادة وعيش الرضى وفي الاخره رضوان الله ومشمته فضل, فضل في الدنيا والاخره سينه احنا قلنا او ذكرنا الان في تعريف الفقه قلنا له معرفة معرفه الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيل لا بد ان تنتبه الى ليس حافظ المسالك فقيه يعني لو ان يحفظ كتابا في الفقه بادلته لكنه لا يعرف كيفيه التعامل مع اساس الفقه حيث التعارض والترجيح والنظر والاستنباط والقياس وغير ذلك هذا يسمى عند اهل العلم فقير لو يقدرش يتعامل هو مع الادله بنفسه ويستخرج الاحكام ويستصبطها ويوفق بين الأذلة المتعارضة ويرجح كل هذا لتعوى مع الأذلة فإن هذا لا يسفى فقيها ولا محافظا جميع المساثر الغرقية لأذلة يعني لو حفظ النور وهو من أوسع فوجد في الحنال فمن لو حفظ النور كله ولا نظر فيها ولا يعرف كيف استخرج الامام صاحب الكتاب مساله ولا يستطيع الترجيح بين المسائل هذا لا يسمى فقير يسمى ومن ثم اورد علماء الاصول مساله فقالوا لو ان إنسان فطهاء البلدى. وكان فيه من يحفظ جل أو كثير من مسائل الثانية. فهل يدخل ضمن من اوقف عليها الوضع? لا لا. طيب لواحد ثاني يحفظ مثل حفظ هذا للنساس. لكن عندهم قوه في استخراج المسائل الا وهي ما استمدنا بالاسس العقليه العلوم إما تكون آلات أو صح العلوم تنقسم علوم آلات وعلوم غاية علوم الآلات هي الاصول التي يبنى عليها غيرها التي يبنى عليها كاصول الحديث اللي هو علوم الحديث يعني لاصول وعلوم الحديث يسير إذا كنت تحت أصول الفطة أو بالنفرد فهذه علوم جانية تسمعه إليه الآلات أنا بتعلم أصول الفطة هل هي الغاية؟ تعلم من أصول الغاية الوسيلة وسيلة وسيلة فهمين؟ فهم الفطة فهمين؟ الفطة فهم هو الغاية إما لا يمكن أن تصير قطيها إلا بعد الدراك ودراسة علوم الآلات لا بد مش ممكن عتدى تحكم بين لأن أدلة وتجمع بينها وتردش استنبط وتقيس إلى تتعلق الأصول التي تحكم من خلالها راسخة طيب ابدأ اسميز اول كتاب ظهار ويشتمل ويشتمل على عشرة أدوات الباب الاول في احكام ظهار يضعون لها كتاب قلوب كتاب يعني كتاب كتاب بمعنى مكتوب بمعنيه مكتوب اي هذا مكتوب والكتاب اصبحوا اخذ من الكتيبه الكتيبه التي تجمع جامعه من الناس يبقى كتاب يعني اخذنا الكتيبه والكتيبه التي تجمع مجموعه من الناس يبقى المكتوب عليه هذا مكتوب يجمع مسائل مترابطة هذا مكتوب مكتوب ما مفعول مكتوب على وزن مفعول يجمع مسائل فهنا قال ول كتاب الطهار يعني هذا مكتوب مكتوب أو مكتوبة تنشأ التساهل المتعلمة به بالطهار ماشي قال واجتازوا على عشرة أقوال عشرة أقوال مش كتيب خلاص يبدأ يكتب <تصفيق> الباب المضوء شرط في صحة الصلاة شرط في صحة الصلاة لو فقدنا الطهاره فقدنا الصلاة يعني مثالك لو قلنا مثالك تطهر أوضع يعني, يعني وهو في الصلاة الأحدث نقوله كم الصلاة ولا يستثن الصلاه الصلاة يستأسفني الجواب على السؤال هذا هو هم لي لا ناشر مش هو لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا من النجاسة في الصلاة ليس شرطا، ولكن من بواجبات الصلاة. والديم سنار ستأتي إن شاء الله وحذروها في موطنها بإذن الله عز وجل. فاضي لي فيها شر شر شر. لكن سنحذروها إن شاء الله على وجه في موطنها. بعرفت لي عندنا حاجة عادية أنا لك شرط شروط صحة الصلاة شروط صحة الحج. شروط كانت تعرف ان الشرط الى موثوق تفقد العباده بخلاف الواجب بخلاف الواجب قد يفقد الواجب ولا تفقد العباده فمن نسي الشمس مصطفى هل يعيد الصلاه فاطل الصلاه طب هل يلزم لا تنفذ الا تطقط الا بفظ شخصي او ان خرام أو, او نص صدر من الشارع ان من فعل كذا فعبادته باطله كذلك ماذا ناخذ عباده يفهم القول يتقدم ولا يستصحص ممكن تتوضا وانت في العبادة تحدث لما خطت الشر ابتدات به قبل الشروع في العبادة تماما لكن هل استصحص الشر لم تستصحصه اذا بد ان ابتدأ به قبل الشعور في تمام لهذا جيدا قال والشرط لا بد ان يتقدم على المشروع يا اخونا ايش الحاجه تفضل دلوقتي بالنسبه للسنه الصلاه اللي هو مثلا تشاء الامام لسه تشاء التشو... لا دي مسألة فرعيه اي مساله فرعيه طبعا ما تتعلقش بالدرس الدرس اللي صبنا على ماشي المسألة الفرعيه نكتبه في مرقب وسالفي ناخذ الدرس ان شاء الله مش عن كلمه اي مسألة فرعيه غير المرتبشه متعلقه بدرس اليوم اكتبها في ورقه بعد عايزة الدرسة بعد انتهاء. انا الدرس عشان ما نشعره. يبقى قولنا البفضل ايدي الشرط ورد. كلا عبار يلزم انه عدميه العدم. يلزم العدم ايه? العدم يعني بفقده تفقد العبادة. بفقده تفقد العبادة. لكن الشرطة يسبق العبادة. الشرط يسبق العباده وانه جزء من العباده وكلاهما يلزم من عدم العجب والشرط مشروطه افضل ما شترط والطهارة على قسمين القسم الاول طهارة الطهارة الى قسمين الى طهارة حكمية وطهارة حقيقية طهارة قيم معنويا وطهارة حقيقية هي طهارة حسية طالعة الجسدية الطهارة الحسية إما ان تكون أو طهارة القسم الاقتضاء فقط طهارة حدث وطهارة تجاسة يعني بيسموها عين لاجو يعني هي ملقوس محسوس طيب الحدث محسوس لا لا شيء محسوس مش دي طهارة باعتبار الهس وعدم إلى طهارة عينية هي طهارة الخبث وإلى طهارة حكمية وهي طهارة الحدث طهارة ايه؟ الحدث ماشي طب بل يتكلم الناس الأول طهارة معنوية تعريفها وهي في النغة من الضافة من المخدار يبقى المقصود عندنا في دراسات الطهارة المعنوية والأحسية حسي فضل وفي الاستطلاف رفوع الشرق والزوار الخبر يبقى تعريف الطهارة قال إياه النظرة والنزاثة من الأرض وفي الاصطلاح رفع الشرق قال لك لانه يحتاج الى فعل. يحتاج ايه الى, الى فاعل فاعل لا بد من الديه ولا بد من الافتساد او من المضوع. ان كان أكبر فقال اصنع اي دا بد من العمل والنيا. ولا يرتفع الا بعمل النيا. ونيا لازم النيا. لازم, النيه. لازم النيه. قال وزوال الغبث. كلمة زوال الغبث اضبط من قول بمزيل فإن اللعنة يصبح. يعني تتحقق ظهارة الغبث بزوال العين. بمسألة مهمة. معالك اسمعين. رفع الحدث. ينفع الحدث لابد فيها في نية أحيانا تكون النية شرش في العبادة وواجب وحيانا تكون مستحبة وحيانا تكون شرش في العبادة وتسمع العبادة. العبادة من الهام على تفصيل جهيه في مصوصه يبقى أما أقول أضغطتها اليوم يعني من أنت وتشتغل وتشتمل وتتوضى وتغتسس طيب طيب زوال أصازة لو ان نجاسه أصازة ثودة. ووضع أسنه في الشمس والريح حتى زال أجه الأسر الريح والطعب واللونة. ده الأصدق. زي صح مش محسوس، صحاً لا يعني كساس مقدر وضوء دي حاجة محسوسة يقول ده محدث محدث يعني ايه؟ يعني فيه ايه؟ لا، فيش في حاجة ده وصف فالهدف هو وصف ضائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحويها يمنع من الصلاة ونحوي عمام سيأكلف طيب الغابة عين لها ظهر أليس كذلك؟ بلد صحيح الله معاً؟ طيب أما في كلمة لساعة زي المستعزة لا الوضوء فلا لك أن في المرطة الثانية الله هلأ. ليه؟ على المال الذي يزال به ينفع فما الذره بتختلط بين النجاشات لكن الى الحدث عين والوصف وصف ولا بين ذنوب بعض سميهم بباي الذنوب كما ذكر ومش معانا نزلوك دخلك في الضرب بالماء فقياس الماء المنفصل في رفع الحدث على الماء المنفصل وبدأ. ولذلك الشارع حمر بغسله وحته وغصه وبعد الغص عليه في حدث أسماء نشوف الصحيح فغلط في غسله فعشان كده تعين فيه الماء يعني تعير فيه الماء يعني يجزي في إزالته سوى الماء عند كثير من أخوها لا يجزي في إزالتهم سوى عدد كثير من ألف واحد وخابس يجبر نفخه يعني يجزي فيه النفخ منهم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام حدث كثير في هذا اليوم سنتعلم تفسيره إن شاء الله معنا في المسائل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيه النفخ وكذلك المزي على القرم. وقدرته ندل فيه أن المقصود بالنطح في الحديث أنه يؤمن على الغسل على القرم بعض الفضوهة إذنها كالماذي وكالدول الصبي الذي لم يؤمن عنه خدث ياتيبو مسكو ياتيبو مسكو النجسة التي لها جنب التي لها جنب لو زيتت بالنسل فهذا هو يعني أصدتها بقطعة الدولي على جسد الزائز لو رسكتها بتهدي الفزادة زي الحمق يزول الزائن يزول يزول الفرق. يبقى إزازة العيني تزيد فالحكم يضرب معه هنه هنه معه إحمد حجر؟ حجر؟ حجر؟ نعم الاستجماليات الاستجمال ان شاء الله عند المساله الثالثه في الله عز وجل ونؤجلها باذن الله تعالى اما غدا المهمه بعد غد باذن الله عز وجل هذا استاذ طلابي و لكم اقول لكم الشيخ السلسة في السلسة في السلسة.